في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرارا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرى ما يوم الدين ثم ما أدرى ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله